وقال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقبر يحفر بالمدينة فاطلع رجل في القبر فقال بئس مضجع المؤمن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما قل فقال الرجل إني لم أرد هذا يا رسول الله إنما أردت القتل في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مثل للقتل في سبيل الله ما على الأرض بقعة هي أحب إلي أن يكون قبري بها منها ثلاث مرات يعني المدينة هذا الحديث يأتي به مالك رحمه الله بعدما بين قضية الشهداء وفضلهم وشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم ينتقل الى فضل المدينة والموت والدفن فيها لان الشهادة والشهداء تكون في معارك القتال والدفن في المدينة غالبا يكون في سلم وفي غير قتال فهناك مناسبة بين الامرين وفي الحديث مباحث متعددة اولا جلوسه صلى الله عليه وسلم على قبر وهو يحفر ما الذي يكلف رسول الله ان يذهب الى القبر ويجلس حتى يحفر فيحضر ويشهد فلكانه يتابع اعمال الامه في الصغيرة والكبيرة ويلاحظ الأحياء والاموات فنظر رجل إلى القبر فقال بئس مضجع المؤمن مضجع مفعل المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان يتفقان في الصيغه ولكن اسم المر اسم المكان مفعل كمسجد مجلس فمضجع هي مصدر ميمي او اسم مكان على غير القياس المهم انه قال بئس المكان او بئست حالة اطجاع المؤمن فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يجاوبه ويقول بئس ما قلت لاحظي يا اخوان كلمة نعمة وبئسة يقول علماء اللغة فعلا مدح ودم نعم الرجل فعل مدح والممدوح الرجل بئس الرجل بئس فعل ذم والمذموم الرجل وأفعال المدح ثناء وأفعال الذم نوع من الفحش في القول ورسول صلى الله عليه وسلم يكن بذاء ولا فحاش لم يكن فاحشا في القول ولا بذاء ولها عن ذلك المسلمين فكيف يصدر منه ذلك؟ إنما صدر في مقابلة قول القائل ولكن يجب أن نلتفت هل هو قال بئس أنت يا فلان ولا بئس ما قلت عاب القائل ولا عاب القول أريد لطلبه العلم أن يضعوها بأيديهم إذا رأينا قولا لقائل لا ينبغي ان نترك القول ونذهب لقائله ونسبه ونستقبحه لا القائل يبقى في مكانته والقول الذي صدر منه القول الذي لم نغتضه القول المنتقد القول السيء يتوجه النقد للقول لا للقائل وهذه في اسمى مراتب النقد والتوجيه واحترام الشخصية ففي هذا الموطن والرجل يخطئ ويتكلم الكلمة ولا يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقابله بالمشاكلة أي لفظ مقابل لفظ وإن لم يكن يرده صلى الله عليه وسلم كما قال في بعض زوجات صفحة عقرى حلقة وهذه كلمات شديدة يدعى على رجل على المرأة بالعق والحلق في المصائب ولم يكن ذلك مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن قال بئس مقابلة لما قاله الرجل بئس ما قلت بئس ما قالتك فلك ان الرجل فهم من رسول الله ان الرجل ينتقد على الموت في المدينة وان يضجع فيها فقال الله أنا ما أردت أن أعيب الموت في المدينة ولكن أردت قارنت بين إنسان يموت في فراشه ويدفن في قبره وإنسان يقاتل ويستشهد في المعركة ويبقى في معركة القتال هناك اذا كلمة الرجل فيها إجمال هل هو يعيب الموت والدفن في المدينة او هو يستحسن الشهادة في سبيل الله لكنه اساء التعبير. ومن هنا عارضه رسول الله في ان يبين الواقع ماذا يريد فوضح الرجل مراده وعلى هذا يقول على علماء طالب العلم اذا سمع مقالة محتملة او فيها شبهه يطلب من قائلها ان يصحح مقالته. حتى لا تبقى الشبه قائمة. ولا يقال فلان سمع من فلان مقالة كذا واقره عليها. يهمنا في هذا الباب وهذا الموطن ان الرجل صحح مراده. ولك انه قارن بين امرين. موت في المدينة وشهادة في سبيل الله. فاستحسن الشهادة في سبيل الله واستخسر على المؤمن أن تكون نهايته هذه الموتة أو هذا المضجع إنما يريد للمؤمن الشهادة في سبيل الله يبقى الرجل أراد إيش؟ هل أراد ذم القبر وهذه الحالة؟ ولا أراد مدح الشهادة في سبيل الله؟ أراد مدح الشهادة في سبيل الله لكنه اخطا التعبير فأجابه صلى الله عليه وسلم بجوابين جواب في مراده وجواب في تصحيح الخطأ الأول قال صلى الله عليه وسلم لا مثل للقتل في سبيل الله لا مثل ما في نظير ولا معادل ولا يساوي عمل من الأعمال مثل القتل في سبيل إذا القتل في سبيل الله أعلى مراتب الأعمال لا مثل له إذن هذا على مقتضى إيش؟ ما أراده المتكلم أردت القتل في سبيل إذن أردت القتل نعم القتل في سبيل الله لا مثل له أما ما يتعلق بالقبر هنا فيأتي به تبعا ويقول فإيه؟ ما على الارض شوف كلمه لا مثل للقتل في سبيل الله ياتي في مقب. ما على الارض بقعه كلمه ما على الارض بقعه شملت ايش الدنيا كلها جبالها وبحارها ووديانها ومهادها كل وجه الارض ما على الارض من بقعه نعم هي احب الي اي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون قبري فيها منها منها يعني ايش? المدينة هذا شهاد... هذه شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبار عن اي شيء عن نفسه يقول انا ما على الارض بقعة احب الي ان يكون قبري بها اي من بقعة من البقاع منها اي من المدينة. لو جئنا وقفنا عند هذا الحد. ماذا يعطي هذا القول? يبقى الموت او القبر بالمدينة بالنسبة لرسول الله احب اليه وهو على قيد الحياة. اي بقعة على وجه الارض? ها؟ أي بقعة أحب إلى رسول الله أن يكون قبره بها المدينة؟ ألم يعلم ذلك من قبل أنه ميت مدفون بالمدينة؟ يأتي حديث الروضة ما بين بيتي ومنبري في بعض روايات مسلم ما بين قبري ومنبري بعض الناس قال هذا خطأ كيف يقول قبري وهو على قيد الحياة؟ ولسه ما تعين القبر ولكنه اشعار منه صلى الله عليه وسلم وتنبيه بان قبره سيكون في بيته لان قبر يساوي بيتي وبيتي يساوي قبر لان البيت او القبر في جانب والمنبر في جانب اخر ثم جاءت قضية الصديق رضي الله تعالى عنه لما جاء وتحيروا اين يدفنون رسول الله فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض الله روح نبي الا في المكان الذي يدفن فيه فدفنوه فين في المكان الذي قبض فيه في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها اذا هذا الحديث يقيم العلماء حوله مبحث المفاضلة او المقارنة بين مكة والمدينة فبعضهم يقصر المفاضلة على الدفن لانه قال ما من بقعة على الارض احب الي ان ايكن قبري بها منها هذه مفاضية لفضيلة ان يكون قبره فيها ولكن الحياة والبقاء في اي البقاع افضل فبعضهم يقول لا شك ان الدفن في المدينة خير من الدفن في مكه واستدلوا وقالوا جاء في الحديث اول من تنشق عنهم الارض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اهل البقية وجاء في فضلها او في اثارها في التوراة وفي غيرها وينقلون اشياء كثيرة انها تسمى في الكتب القديمة كفتة بأنها تؤخذ بكاملها وتكفت في الجنة بما فيها وسالوا أشياء كثير. وجاء الحديث الصحيح من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فمن مات بها كنت له شهيدا يوم القمة أو شفيعا شهيدا أو شفيعا إلى غير ذلك من الآثار التي يستدلون على أن الموت بالمدينة خير من الموت بمكه طب والحياة أيهما أولى الهجرة إلى مكة أو الهجرة إلى المدينة فأبو حنيفه والشافعي وأحمد رحمهم الله يقولون بتفضيل مكة على المدينة لأنها حرم الله ومالك رحمه الله يقول لا بتفضيل المدينة على مكة ومالك يقول إن الله قد اختار لرسوله ولخيرة أصحابه المدينة عن مكة وعمر رضي الله تعالى عنه في هذا المسجد سمع برجل يفضل مكة على المدينة فجاء به وبيده المقرعة وقال أنت القائل مكة افضل من المدينة قال اقول مكة حرم الله يقول عمر لا اقول في حرم الله شيئا ولكن انت القائل ويضربه بالعصا ويقول انت القائل ولك مكة حرم الله فما قلنا في حرم الله شيء ولكن هل هي افضل من المدينة لم يستطع أن نجيب بين يدي عمر وهناك بعض الآثار لكن البعض لم يقف عليها أو لم يعلم بصحتها من أنه صلى الله عليه وسلم لما جاء خارجا من مكة التفت إليها وقال اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع الي فاسكني احب البقاع اليك بعض العلماء يقول هذا لا وجود له في كتب الحديث بالكلية وبعض ما شيخنا جزاهم الله خير كان يتطلب هذا وصدفة وجدناه في كتاب ابن كثير في البداية والنهاية ويعزوه لكتب بعض كتب السنة وفرح به حينما علم موضعات اذا هذا اثر موجود اخرجتني من احب البقاع الي اي الى رسول الله لانه ولد فيها وفيها نشأ وفيها اهله وكان فقال فاسكني احب البقاع اليك فكان سكنه الى فين الى المدين نحن لا نناقش في هذا الباب ونترك المفاضلة ونأتي الى شيء يهم المهاجر الا وهو إن تفضيل بقعة على بقعة يرجع إلى فضل الله يمنحه ما شاء كونه يختار هذا البقعة على تلك ليس لنا نحن كما اختار بعض الأفراد في الأجناس اختار في الأجناس الحيوانات البشر واختار من البشر الرسل واختار من الرسل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في أحد له دخل في هذا ما أحد له دخل في هذا واختار من الاماكن مك البيت الحرام واختار من الارض البقعه التي فيها رسول الله اذا هذه امور اختيار من من من الله اختار من الزمان الاشهر وليالي وايام اختار رمضان على غيره اختار ليله القدر على ليالي رمضان اختار يوم الجمعه على ايام الاسبوع اختار يوم احد على يوم السنة كلها هل في احد له دخل في هذا ليس ذا لكن يهمنا ما يتعلق بنا ما نعمله نحن في تلك الاماكن التي اختيرت والازمنه التي اختارها الله المتعلق بنا ماذا نفعل في يوم عرفه ماذا نفعل في شهر رمضان ماذا نفعل في ليلة القدر ماذا نفعل في يوم الجمعه هذا مناط التكليف لنا اما كون الله اختاره وفضله ليس لنا شأن في ذلك مرده الى الله اذا نترك مرد التفضيل في بقعة مكة المكرمة شرفها الله والمدينة المنورة طيبها الله نترك التفضيل في ذلك الى الله نحن ماذا يهمنا علاقتنا ان جئنا الى الهجرة والمقام يقول العلماء المقيم في مكة على خطر ليش قالوا ان له فعلا بالحسنة مائة الف حسنة صلاة في المسجد الحرام بكم بمئة الف صلاة ولكن وراه العصر السيئة فيها ايضا بمئة الف واخطر من هذا بقاء العالم لا يحاسب العبد على خطيئة الا اذا فعلها بالفعل ارتكبها بالفعل اما اذا فكر فيها خطرت في باله وسوست بها نفسه لكنه هم ولم يفعل كل ذلك لا يحاسب عليه الا في مكة مجرد الخطر والهم بالخطيئة تكتب خطيئة ومن يرد فيه بيش بظلم نذقه من عذابه مجرد الاراده اذا يب مكة مكسبها كبير جدا ولكن الخساره كثيرة ايضا فاذا كان سوق خسارته تعادل مكسبه يب التاجر يعمل إيه؟ ما كل انستاجر حاذق يكسب ولا يخسر ولذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما اختاره امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه اميرا للحج قال اذهب وقم اقم للناس الحج قال يا امير المؤمنين لا لا اقوى على سكن بلد تتضاعف سيئاته كما تتضاعف حسناته انا ساسكن في الطائف وانزلوا للناس في الحج كان ما في مانع فابن عباس هرب من خطايا مكة وابن عباس حبر الامة ابن عباس يخاف على في سحش نسوي والله ما لنا للطف الله اما المدينة فالصلاة فيها بالف ما هو مئة بالف والسيئة فيها بايش واحد يبى الاجر في المدينة الف على واحد والاجر في مكة مئة الف على مئة الف يبقى النتيجة صفر النتيجة في المدينة صفر ألف ع... مئة ألف على مئة ألف وفي المدينة الحسنة بألف حسنة والسيئة بواحد يبقى المكسب كام تسعمية تسعة وتسعين ولا لا تسعمية... اذا نحن كمعبد وكمكلف ومهاجر ويريد ان يهاجر الى الحرمين فأي الحرمين آمنوا واسلموا له مالك يقول المدينة اسلم له ومن ناحية اخرى المدينة التي اختارها الله مهاجرا لرسوله وكمل فيها التشريع واقام فيها العبادات الرسول ما صام رمضان في مك الرسول ما اعتكف ولا ليلة في مك اذا كان صلاته وصيامه واعتكافه كله في المدينة الحج هذا حق الجميع الحج الى مكة ما في هذا منازع فقال مالك المكان والبلد الذي اختاره الله لخاتمة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولصفوة الامه من بعده لتكون مقر اقامته وعبادته وموته فيها يكون ذلك اولى لنا بالاختيار والمقام فيها وهذا الذي يظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم هنا يا إخوان يبحث العلماء سورة وهي إن السائل حينما قال بئس ايش المؤمن والرسول يقول ما على الأرض بقعة أحب إلي أن يكون قبر بها منها المتكلم يفاضل بين الموت في المدينه وبين الشهاده في سبيل الله والرسول قال له لا مثل للشهاده في سبيل الله ثم يقول ما في محل احب الي من ان يكون قبري بها وهنا يقولون مقارنه ايهما افضل الشهادة في سبيل الله ولا مثل لها ولا احب الي من قبري بها اي يقارنون بين الشهادة في سبيل الله والقبر بالمدينة. سمعتم هذه المقارنة جماعة ولا خفية شوية? ها? واضحة عندكم المقارنة ولا لا? نعيدها مرة اخرى في هذا الحديث يعقد العلماء مقارنة. لان المتكلم قال بئس مضجع المؤمن. وبين كلامه بانه قارن بين الشهادة في سبيل الله وبين الموت في المدينة والرسول اقره على ان الشهادة في سبيل الله لا مثل لها وجاءنا بحكم جديد وقال ان احب بقاء الارض الي ان اقبر بها المدينة فهل يا ترى الرسول فاضل بين الدفن في المدينة والشهادة في سبيل الله؟ او ماذا كان الحال وعلى هذا يقول ايهما افضل ولذا جاء مالك بالباب الذي بعد في قول عمر اسالك الحسن شهاده في سبيلك وموت في مدينة رسول الله الباب الذي بعد هذا جواب على هذا السؤال نحن نشير اليه اشاره لان مالك يأتي بعد هذا ما تكون في اشهاد في سبيل الله في اي شيء تكون وجاء بحديث عمر اللهم اني اسالك شهاده في سبيلك وموت في بلده نبيك الله تبغى شهاده وموت في المدينه قال نعم ابغى الاثنين احنا وجدنا المقارنه بين ايش بين الشهاده في سبيله وبين الدفن في ايش في المدينه اللي يبغى الشهاده يخرج ويروح يقاتل واللي يبغى المدينه ما يقولش الشهاده اذا لا يجتمعان. لكن عمر قال أبغاهم الاثنين أبغى الشهادة التي قال رسول الله فيها لا مثل للقتل في سبيل الله وأبغى الدفن في المدينة الذي قال فيه رسول الله ما من بقعة على الأرض أحب إلي أن يكون قبر بها منها يبقى الاجتماع له في المدينة اجتمع له إيش الحسنات فعمر تمناه وأعطيها إذن العلماء يعقدون مقارنة هل الشهادة في سبيل الله افضل او الموت في المدينة افضل واترك الجواب هذا لكم يصعب علينا ان نقارن وان نرجح الشهادة في سبيل الله لا مثل لها والدفن في, في المدينة حب ما كان كما قال صلى الله عليه وسلم ولكن والله تعالى اعلم بعد شيء من قدرت له الشهادة فليحمد الله عليها ومن فاتته الشهادة وقدر له الموت في المدينة فليشكر الله عليه اذا اجتمعت الحسنيين فيها فهذا فضل من الله وسيأتي ان شاء الله زيادة الكلام عليها عند كلام على الباب الاتي في حديث عمر والله سبحانه وتعالى اعلم